فخَلَفَ منِن دعدِْهِمْ خَلْفُونَ بع الصَّات وَتَّبَع الشَّهَوَاتِبَسَوف يَلْقَوونَ غَّ لِلا مَ تَبَوآامًا إلا مَنْ تَبوآ مَنَ وَعَمِ لَ فَالِحًا فَقول إكَ يَذِخلونجَنَّةَ وَلَا يُغْمونَ شيءَ وَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ۚ إِنَّ الْجَنَّةَ فِي عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ عِبَادَهُ بِالْغُرَفِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا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 رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر عبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أهدا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك فَوَرَبِّكَ لَنَحْزُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُخْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جُثِيًّا ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةِ مَنْ يُهُمُ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عُتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمُوا أَوْلَى بِهَا خُلِيًّا وَإِن مِنْ قُمُ إِلَّا وَالِدُ كَانَ على رَبِّكَ حَثمَمَّ قَضنِْيهَا ثمُهُ نَججِ الذيينَ التَّقَو وَنَجَعْبُ وَالِمينَ فِيهَا جسِيهَا قَإِلاَا تُتلَ عَلَْجِم آاتُناَا بَينات قَالَ الذيينَ كَسَع قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أسافا ورئيا قل من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 وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ نَّدْرَبُكَ سَوَاءً وَخَيْرٌ مَّرَدًّا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَن يُؤْمِنَ مَا لَهُ وَلَدٌ أَفَطَرَ الْغَيْبَ أَمْ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كلا. تَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنُرْسِلُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا صَرْبًا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُم عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا أَلَمْ تَرَ أَنَّا ورسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعزل عليهم إنما نعد لهم عزا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيء ردا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هد من دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات ولا ربه إلا ااطر رحمان عبدا لقد احطاهم وعدهم عد فكل غم ااتئ يوم القيامه فردا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا فَإِنَّمَا يَشْتَرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا وَكَمَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرٍ هَلْ تُحِسْتُ مِنْهُمْ مِنَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَه